مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هبا وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أغفرنا ربنا إلى أجل قريب النجيب دعوتك ونتبع الرسل أَوَلَمْ تَكُنُ أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَالِكُمْ مِنْ زَوَالٍ.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 وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى أُجُوهَهُمُ النَّارِ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هذا بلاول للناس ولينذر به ولينعلم ولينعلم أنما هو إله واحد ولينذكر عل القلوب